إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء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 وأما الفاجر فإلى نار طلظى وسموم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحمد لله الذي لا يقدر أحدا قدره خلق الآدمي وأحصى عمره ثم أراه قبل رحيله عن الدنيا قبره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 وعلى نبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله نعيش في دنيانا وهي تمضي بنا على عجل وتسير بنا إلى وجل أيامها كد سنينها تتصرم ساعاتها تنقضي وأعمارها تفنى وسعي الدنيا تعب وسبيل الدنيا كد لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن الغفلة أحيانا تستحكم والفتنة تعمي وتصم والناس في غيهم سادرون ومع الملاهي الكثيرة لاهون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كلا سوف تعلمون الهاكم التكاثر في الأموال وفي العقار وفي الأولاد وفي الدنيا بكل ما فيها ولكن الدنيا من تأملها بعين البصيرة وجد أيامها غرارة ودارها مكارة إما بلايا نازلة ومنايا قاضية ونعم زائلة والذي يتأمل الدنيا يجد أنها كلما حلت للناس أو حلت وكلما شكت أن تكون قريبة أو شكت أن تزول وكلما جلت أو جلت ويقف أهل الإيمان منها على بصيرة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إن الحياة الدنيا زائلة وضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع الصغير إن مثل الدنيا كمثل المطعم أحدكم انظروا إلى أوله وانظروا إلى آخره وإن ملحه وقزحه أي بمعنى الدنيا بدايتها حلوة ولكن نهايتها مرة الطعام جميل وإن ملحته وقزحته ووضعت فيه من البهارات والمحسنات لذيذ أكله ولكن نتن مخرجه وكذلك الدنيا إن مثل الدنيا كمثل طعام أحدكم إذا دخل جوفه حلو أوله مر آخرة وإن قزحه وإن ملحه هكذا قال صلى الله عليه وسلم إنه مثل يضربه للدنيا على حقارتها وتقلب أمرها وسرعة دولتها وتلك الأيام نداولها بين الناس يسعد الإنسان فيها لحظات ويشقى فيها سنين يغنى فإذا بالغنى يقول إلى فقر ويسر فإذا به ينتهي إلى حزن وهكذا تمر الدنيا والله عز وجل يريد للناس أن يكونوا من أهل الآخرة إن قضية الآخرة ينبغي أن تكون حية في أدال المؤمنين في عصر التقنيات وفي عصر الطغيان المادي وفي عصر المشاغل وضغوط المعايش وكثرة السعي والنهث خلف الدنيا والانغماس في شهواتها والاسترسال مع عمل ذاتها ينبغي ان يقف المؤمن مع نفسه وقفة تأمل افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ان الحياة الدنيا لا تمثل عند المؤمن متعة بقدر ما تمثل عند المؤمن رسالة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالمؤمن يعيش في دنيا من أجل رسالة يجمع المال من أجل القيم ويتزوج من أجل الإعفاف وينجب ذرية من أجل الصلاح يعيش مع الآخرين من أجل التأثير إنه لا يعيش سالبا يعيش لنفسه أو يعيش لمتعته الخاصة ولما كان الأمر كذلك تمر بنا الجنائز محمولة ونصلي عليها ونقبر أحباءنا وأصدقاءنا وأقرباءنا فإذا بنا نحزن لحظات وتصيبنا الكعابة يسيرا وننقلب إلى ما كنا فيه ولا نتعظ ولا نقف إن الله عز وجل هو القاهر فوق عباده ولذلك فرض عليهم الموت وجعله في رقاب الخلق وهذا دال على عظمته وعلى قدرته وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين هو القاهر فوق عباده فلذلك يموت العباد جميعا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدة أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هل تأملنا في حقيقة الموت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل قضى الله على العباد بالموت وبيننا وبين الموت آجالنا وبيننا وبين آجالنا حجب من الغيب وما كدر نفس ماذا تكسب غدا وما كدر نفس بأي أرض تموت وإن الواحد منا إذا علم هذه الحقيقة ينبغي أن يعمل لها قال الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا فما ترك لذي لب, لذي لب بها فرحا فضح الموت الدنيا إنك إذا تذكرت الموت أصابتك رشفة واعتراك خوف وسيطر عليك القلق لأنك ستموت إذا ودعت مودعا أو دفنت ميتا ينبغي أن تتذكر وتعلم أن المصير مصيرك وأن المعال معالك وأن الأجل أجلك وإذا رأيته ممددا على الفراش مريضا أو طريحا سقيمة أو جاءه الموت فجأة أو نزلت به المنية ينبغي أن تذكر أنك الممدد وإذا غسل ميت وأنت تنتظر الجنازة ينبغي أن تتخيل أنك أنت هذا الميت إن بك الموت وأنت ممدد على فراشك إن الموت عند المؤمنين لا يعني أن يموت الإنسان فقط إن الموت يعني عند المؤمنين أعمال صالحة وملائكة حاضرة تنزل الملائكة والميت يراها ويجول ببصره في غرفته ويراهم وقدهم وهم يخاطبون روحه وينزعون روحا من جسد وإن الروح قد ألفت الجسد واختلطت بالعظم واللحم والعصب وجرت مع الدماء والملائكة تريد أن تسلخ هذا سئل موسى عليه السلام قيل له صف لنا الموت وكربته والسكرة وشدتها قال كأنما قصاب أي جزار يسلخ شاتا وهي حية إن الروح ستسلخ من كل ذرة من الجسد وإن الميت يعاني قال علي بن أبي طالب لولا أن الملائكة تهجر الميت على فراشه من شدة أهوال لقطع الصحاري يجري على قدميه من شدة ما يصيبه قال علي بن أبي طالب إن أردتم أن أشبه لكم الموت تخيلوا فارسا يضرب رجلا بسيف قالوا تخيلوا قال إنه ألف فارس بألف سيف يضربون جسدا واحدا إن الموت فيه من الشدة حتى قال القرآن ذلك وجاء السكرة الموت يظل الإنسان مذهولا ويقابل الموت مذهوشا وجاء السكرة الموت والسكران معروف من ذهل وذهب عقله وزان فكره وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها السائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا تظن أن الدنيا حفلات وأن الحياة لعب ورقص وأنها هجي وأنها أيام تنقضي ما كنت تدري وتشعر أنه عندها تقرئك الملائكة الصحائف وتطلعك على الأعمال وأنت في هول المطلع وشدة الكرب وعظم السكرة هل تخيلت أنك الممدود تصوري الآن أنك ممدود الأرجل بدأ تبرد لأن الروح تخرج من الأرجل أولا والملائكة تجرها وتنزعها وأنت ترقد على فراشك الأهل والعشيرة والأصدقاء والبنات والأولاد ينظرون ينضر إليك بحسرة بالغة وبأسل شديد وأنت ربما تنظر إلى ذلك وفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي بصرك حاد في اتجاه واحد وهذه السكرة لأنه مذهول ولأنه مصدوم ولأنه رأى الملائكة فلولا اذا بلغت التراقية وقيل من من يشفه وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق التفت الساق بالساق من شدة ما يعتصره من ألم يضع رجله اليمنى على اليسرى من أجل أنه متألم او التفت الساق بالساق ساق الدنيا بساق الآخرة والتفت الساق بالساق ان الارجل تربط الى بعضها في الكفن الساق تربط الى الساق بقطعة في الكفن تربت الأرجل إلى بعضها والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أي الملائكة أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كان فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مصدقين ترجعونها ترجع, ترجع هذه الروح إن كنتم صادقين ثم قسم الذين يموتون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم هذا لا يتصوره الإنسان المادي الذي يعيش في دنياه دون أن يتفكر وهو يظن أن الميت يموت وأن الروح تخرج هكذا لا والله تأتي الملائكة وتحضر ذلك وتزف الروح إلى السماء ما تسعد بن معاذ قال صلى الله عليه وسلم لقد زفأ سعد بن معاد إلى قبره سبعون ألف ملك إن, إن الملائكة تتنزل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا على مصيركم المجهول الذي تفضون إليه ولا تحزنوا على ما تركتم من أولاد وضيعات وعيان وربما فيهم صغار يحتاجون إلى رعاية الوالد الحنون ولكن الأجل يتخطفه والمنية تأخذه لأن الله عز وجل قضاء ذلك وهو القاهر فوق عباده تخيل أخي المسلم أنك ممدد على فراشك وأن الملائكة قد حضرت إما معها كفا من أكفان الجنة أو وحنوط من حنوطها أو معهم المسوح كفا من أكفان النار عياذا بالله يخاطبون الروح والنازعات غرقا الملائكة التي تنزع الأرواح نزعا والناشطات نشطا الملائكة التي تخرج أرواح الصالحين بيسر وبسهولة ولكن قد يقرب الصالح كما كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرة موته فكان يمسع على وته ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إن للموت سكرات ألا إن للموت كربات إني أوكع كما يوقع الرجلان منكم أي إن إني أتعب كما يتعب الرجلان منكم أراد الله لبعض الصالحين أن يمرضوا في موتهم من أجل أن يلقوا الله وهو راض عنهم أن يكفر بقية الخطايا وبعض الذنوب وأن يغسلها عليهم بشدة ما يقاسونه وبعض الناس يتألمون ألما شديدا عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعض الناس تجده عند الموت سند وقوي يتكلم إلى آخر رحظة ويشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويفعل الصالحات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه يا سبحان الله إن هذا الموت مع وضوح شأنه ومع معرفة الخلق والعباد جميعا له سر من الأسرار الإلهية يموت بعض الناس في زلزال بحري و و و و و و وتتهدم عليهم المباني يموت بعض الناس غرقى بعضهم يأكلهم التمساح وبعضهم يحترقون في جو السماء بالطائرات وبعضهم على أسرة, على أسرة المرض وعلى فرش السقم في المستشفيات أو في البيوت وبعضهم يموتون أطفال لم يروا من الدنيا شيء وبعضهم يموتون شبابا وبعضهم يموتون كبارا وحيا يموت الشاب ويبقى الشيخ الكهل وتلك قدرة الله وحكمته وتصييفه وتدبيره وقهره فوق عباده سبحانه وتعالى الذي فرض على العباد ذلك فلولا إذا بلغت الحلقوم تبرد الأرجل ولا تست ولا يستطيع بعد ذلك حراكها إن الميت أحيانًا لا يستطيع يتكلم ذلك لسكرة الموت لا يستطيع يتكلم لا بخير ولا بشر عياذا بالله لكن أيها الأحبة ينبغي أن تعلموا أن قضية المؤمنين الأساسية أن يلقوا الله وهو راض عنهم هذه القضية الأساسية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تتحن فملاقيه كيف تلقى الله هو راض عنك أن تستعد للموت هذا هو الأساس يقول بعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا ذكر الموت ما ذكره ذاكر إلا استفاد ثلاث خصال ثلاث خصال الخصطة الأولى تعجيل توبة إن الذي يذكر الموت لا بد أن يعجل التوبة والخصطة الثالثة رقة قلب يا القلب يرق بعد أن كان قاسيا والخصطة الثالثة عمل صالح يلقى الله عز وجل به وإلا ما فائدة أن يذكر الناس الموت أي أي قاذل القائل إنك ستموت من ينكر هذه الحقيقة؟ الملحد لا ينكر أنه سيموت ولكنه ينكر حضور الملائكة ونزولها ومخاطبتها الميت وإخراج الأرواح وما بعد ذلك من النعيم المقيم والسعادة الأبدية أو الجحيم الدائم والهلاك المستطير ولذلك قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وهو على فراش الموت وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بذلك فسبح باسم ربك العظيم قل سبحان الذي, سبحان الذي قضى على العباد بالآجال سبحان الذي وضع الموت على رقاب العباد جميعا فلا خلود لأحد سبحان الذي تفرد بالبقاء وأراد للعباد الفناء سبحانه, سبحانه سبحانه سبحانه من عظيم الشأن والجلال والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم لما أدركت بلال بن لما أدرك الموت بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه هو على فراش الموت كانت زوجته تبكي لفراقه تقول وَا كُرْبَاه فتح عينه وقال لها بل قولي يا طرباه يا طرباه أنا طرب أنا فرح قالوا وأي طرب وقد نزلك بك الموت قال عما قليل الطرف محمد reasonable عما قليل الطرف محمد happiest هكذا يموت اهل الايمان يموت اهل الايمان وهم يذكرون الله ويسبحون الله ويمجدون الله سبحانه ان قضية الموت قضية واضحة والطفل يعرفها غير انها قضية غامضة متى يموت الواحد مننا واين يموت ويساق الواحد منا من ارضه الى ارض يموت فيها يأبى أن, يأبى, يأبى أن يمكث أو أن يقيم ويصير على السفر وذلك هو سبب الإصرار أن أجله ومنيته في الطريق أو في السفر أو في أرض غير الأرض التي فيها يا سبحان الله لو تأمننا اختيار الله لعباده جميعا كيف يموتون لعلمت قدرته الفائقة وجلاله العظيم ولعلمت ربوبيته القاهرة على فوق عباده سبحانه وتعالى أيها العباد إن الواحد منا يعلم أنه سيموت لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجة سئل من أكيس الناس قال الكيس الكيس أكثر الناس أكثر الناس كياسة من استعد للموت وانتظر, وانتظر الرحيم أولئك لهم شرف الدنيا وكرامة الآخرة الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند ابن ماجه وصحاه الألباني في صحيح الجامع الصغير أيضا قال صلى الله عليه وسلم الموت ما ذكره أحد وكان في سعة من العيش إلا ضيقه وما ذكره أحد وهو في ضيق من العيش إلا وسعه يا سبحان الله صحيح شخص عنده أموال كثيرة وفي, وفي نعيم إذا ذكر الموت ضاق عليه كل هذا النعيم ومسخ الدنيا عنده ولا يجد لها طعمه وإذا كان الشخص في ضيق من العيش وفي كدر وذكر الموت إذا به الدنيا تتسع أمامه تتسع أمامه يقول ما هذه بدار مقامة وما هذه بدار وما هذه بدار خلود يوقن ويعلم ويستيقن أنه سوف ينتقل لا محالة أيها الأحبة إذا وضع الميت على سرير التغسيل وألواحها وضع نفسك أنك أنت الميت اللسان الفصيح أغرصة والفم الناطق أبكما والعين الباصرة كسرت والقلب النابض توقف والأرجل المتحركة شلت والأطراف عن الحركة توقفت وجاء المغسل يغسلك يقلبك يمنة ويسرة وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك ولا أن تستر لنفسك عورة يقلبونك ويطونك طياء في أكفان هذا منتهى الدنيا منتهى ما يخرج به الواحد منا من دنيا كل ما يخرج من دنيا صاحب العمارة الشاهقة والمباني الفخمة والسيارات الفارهة والأموال الطائلة والسروات الموجودة والأرصدة في البنوك يخرج من الدنيا بأمتار من الدبلان أو الدمورية وهكذا الغفيل الذي يأتي به من أجل أن يحرس العمارة أو من أجل أن يكون غفيرا أو عاملا بسيطا أيضا يخرج من الدنيا بذات المخرج يعني الجميع يخرج من الدنيا بهذه الأكفان فلا أحد أفضل من أحد عند الموت حتى السرير أو العنقريب الذي يحمل عليه الناس فيه سواسية والمعدوم يعطيه الناس ويتعاون معه الناس عند موته لا أحد يفضل أحدا النهاية واحدة هكذا البشر يخرجون عراتا جميعا بعد ذلك يضربون في فجاج الأرض ويسيرون في مناكبها يبتغون من عيشها إما بالحلال وإما بالحرام وبعدا وفي النهاية يخرج الجميع من الدنيا بهذه الأكفان التي التي يطونها في عطية ولكن الحقائق أن الشخص لمجرد أن يحمل فوق الأعمق هو على سرير على سرير على سرير الجنازة محمول يرى مقعده من الجنة أو النار قبل أن يتحرك من أمام بيته وهذه حقيقة ينبغي أن توقن بها. إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني هو يعرف نفسه وإن كانت طالحة قال يا ويلها والحدث بالبخاري أين تذهبون بها إلى أيوه إلى يذهب به ويصلى عليه ويوضع إلى القبلة وبعض الناس لم يعحد القبلة ولم يعرف القبلة ويصلى عليه بعد ذلك لا تنفع هذه الصلاة لم يركع لله ركعة أو يسجد لله سجدة أو, يتقل أو, يتقل أو, يد أو يستقبل القبلة يوما من الأيام وبعضهم يستقبل القبلة من الجمعة إلى الجمعة أو من رمضان إلى رمضان وبالرغم من ذلك يذهب بهم إلى المقابر ليصلى عليهم ويضعونهم إلى القبلة إن القبلة لأهل القبلة لمن كان من أهل القبلة لمن كان رافعا مصليا وساجدا وذاكرا ثم يصلى عليه ويوضع في لحده فسبحان الذي نقل القياصرة والملوك والكساء والكساسرة والجبابرة والقياصرة نقلهم من القصور إلى القبور ومن ملاعبة الجواري والنسوان والولدان إلى مقاسات الدود والهوان الأعزه إزاري والكبرياء رداءي فمن نازعني فيهما قسمته بداء الموت ولا أبالي مات الملك حسين في مدينة حسين الطبية التي يهاجل إليها الناس هجرة ولكنه مات لأن الملك الذي فوق السماء قضاء ما تزايد بعد عمر الناهز الثمانين ملك وبنى المستشفيات في لندن بنى مستشفيات في لندن وفي ألمانيا ولكن المليارات لم تنفعه والجند والحرس والشعب لم يستطع يدافع عنه لأن الملك الذي فوق السماء قضاء والملك الذي فوق السماء آراد فخهر العبادة جميعا فسبحان من نقل الملوك من القصور والدور وعظيمها إلى القبور ومن الفرش الوثيرة إلى التراب من إلى التراب ليتساووا مع الخلق وإن الأرض يوما من الأيام أكلنا زرعها وشربنا ماءها وأكلنا, وأكلنا خضرها وأكلنا البهائم والأنعام التي أكلت منها خضارا ولكن الأرض سوف تمتص الدماء وتستخرج حقها حتى يكون الواحد عظما باليا وجسدا مقطعة وأشلاء ممزقة أين ذلك إنه داخل القبور ولكن الإنسان طالما يرفع يرفع أنفه متكبرا في لا شيء متعاليا على لا شيء قتل الإنسان ما أكفره خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم لله معاند مكابل لا يريد أن يخضع لدين الله خصيم ومبين واضح عداوة واضحة لله أتعاد الله أتقلل على معادات الله وحربه الموت في رقبتك هذا غير ذل الدنيا وهوانها وتصريح العباد بعضهم فوق بعض وتحريك جنده من السنة الكونية تحريك البحار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر أي أفسد الناس على ظهر البر وأفسدوا في البحر ولكن كيف يفسد الناس البحر إفساد البحر كما قال ابن عباس ليست السفن البحر المدن التي تطل على البحار وهي أكثر المدن فسادا لأنها مصائف والآية تحتمل تفسيرا ثانيا ظهر الفساد في البحر في البر أي البر تغير لم يعد البر الذي كنا نحوده من ذي قبل لا الزرع ولا الضرع ضرع ولا الذرية ذرية ولا الأموال أموال ومحقة البركة ظهر الفساد في البر والبحر تغير معه قال ابن عباس ظهر الفساد في البحر أي قل صيده نعم ابن عباس لم يكن يعلم أنه سوف يحصل في سنة 2005 على أعتابها زلزال بحري من الله خلقنا الزلزال فوق الواطة زلزال في البحر ما لقنا عمق سبعة كيلومتر طول ألف ومئتي كيلومتر بدأ من اندونوسيا وسريلانكا وصومترة وميانمار وانتهى في الصومال ألف وميتين ارتفع الموج أربعين متر بسرعة سبعمائة كيلومتر في الساعة سرعة الطيارة الشدة النازة ما عرف ناتوا حصل شنو النازة ما عرفوا حصل شنو سبحان الله ظهر الفساد في البر فسد البر وفسد البحر البحر بيجماياهه علماء المختصين قالوا المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي عشان ترجع الاسماك والحياء البحرية كما كانت دائر تلتمية سنة ثلاثة قرون تلتمية سنة يا اخي دي هزة في ثواني هزة عنيفة في في ثواني دائر تلتمية سنة فعلا قل قال لك تاني سمك يجي في المحل الذي تاني الله على ما فيه سمك يجي تاني قال لك انه بعد تلتمية سنة دع قل من عباس قل صيده ظهر الفساد في البر والبحر طيب لماذا تزلزل البحر ولماذا تزلزل البر بما كسبت أيدي الناس ذنوب العباد على ظهر البسيطة تفسد البحر وتفسد البر ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إن الإنسان ينبغي أن يعلم وأن يوقن كل مؤمن بأنه بأن هذا الكون له ربه وإلهه يقضي على العباد يموت الملوك والعظماء وتحت الأرض يستوي جميعهم وأمام الملائكة يستوي جميعهم يا سبحان الله تأمل, تأمل وضع الإنسان في قبره ولحده على شقه الأيمن مستقبلا قبلة رب العالمين البيت الحرام وهو في قبره بعض الذين لا يصلون تأتي الملائكة لمجرد أن وضعوا على جهة القبلة تحولهم إلى غير القبلة بل قال القرطبي في التذكرة بل قد يولي الله بعض الناس مسائل حسية من أمر البرزخ والآخرة لتستيقن القلوب والقبور وما أدراك ما القبور إنها حياة البرزخ إنها عالم طويل عالم بمعنى أنه عالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجته وصحاه الألباني أيضا وقف على قبر يحفر ولم يلحظ صاحبه فوقف على حافة القبر وشفيره وبكى حتى بل الثرى الرسول دموع جلت يا من في الواطة وقال أي إخواني ألا لمثل هذا اليوم فأعدوا أي إخواني ألا لمثل هذا اليوم فأعدوا إن حركة الحياة اليوم حركة ضخمة ليس فيها آخرة حياة دوامة. الزور بيقوم الصباح وبيجي وبيجي راجع. لا بيقول في موت. لا بيقول في أخرة. والله ما ذكر بعض الناس الموت إلا وحياة قال إلا إلا وكان لقلوبهم حياة. القلوب بتحيا. بالله شوف الموت كيف. بالله إذا مصيرنا. الإنسان يتذكر ويقف. هارون الرشيد لما وافاه الموت وهو في كان في طرطوس كان غازيا وتعب تعب شديد فأتي بطبيب يعالجه فأعطاهم البول للفحص. جاء الطبيب ونظر إلى قواريد البول الجزازة فوق بول كله ما عارف أنه لحق منه أخذ القارورة التي فيها بول هارون الرشيد وقال قولوا لصاحب هذا الموت لصاحب هذا البول يوصي صاحب البول ده قل له وصي اكتب لوسيطك أكتب, اكتب الوصية فقد انهارت قواه وتحلل بدنه قال ندحق هارون الرشيد سكت سمع هارون الرشيد قال قل للطبيب تخطفته يد الردى الدكتور ذاته بموت قل للطبيب تخطفته يد الردى الدكتور ذاته بموت قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك قل المريض عوفيا ونجا من بعد ما عجز الصنوف الطبي من عافاك. قال لهن الطبيزة موت. ثم جاب أكفانه قال له نجيب الكفن علِف إنه حيموت. نظر إلى الأكفان وبكى. ملك نظر إلى الأكفان وبكى ماذا قال؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أدرك الحقيقة التي لا مفر منها المعمون ابنه لما أدركه الموت وتقلب وكان على على سرير من حريض وقصور ونجف ما بتخارجه يتعب شديد ضايق فيك سكرات الموت الزوب يضايق ضيق يا يقعني بطالب يقلق لهما الملايكة بيسبتوا بيقوم جاري جاري ولو قام جاري زود يحصلوا تاني ما في فيقلق يقطع الصحراء جريا بقدمه من شدة ما ينزل به قال له يجيبوا رماد فرشونه تحت قال له نشيلوني من السرير نزلوني في الرماد خدتوا في الرماد قال وهو على الرماد يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه تقلب على الرماد وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه عبد. وان طغى في يوم من الايام وتجبر وعلى وامر ونحى واكل وشرب ولكنه سيموت والله الموت هو العدالة الموت فيه عدالة عجيبة يحيى الناس هكذا متباينون في أقسامهم وأرزاقهم ومعايشهم ولكن لا بد من العدالة الإلهية أن تتدخل وزراء يظلمون وملوك يقهرون وعدالة الله أن يقهروا في يوم من الأيام يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ولو أن الشخص ادخل في قبره واستشعر أنه لمجرد أن يهال عليه التراب لمجرد أن يهال عليه التراب بس كب فيه التراب كب الملك الطي طوالي بسرعة بيجو فيقعدانه ويجلسانه ودي من خصائص وصفات البدن لا من خصائص الروح يعني يقول الملائكة يك عدوا يصنجروا تخيل زول بصنجرو الزول لما يكون بيكون بعصر ربنا يرتكب الفواحش ما بيكون مذكرون لحاجة صنجر في يوم من الأيام يصنجروا بعدين يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية أي حاجة عملتها المعرف والناس الله بي الله بيرجليها ما بتدرس على الله يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية يدلسانه ويقعدانه فينتهرانه ولو كان مؤمنا والانتهار مما بالفتنة والاختبار يعني أيزوا البنهروا المؤمن بنهروا والمصلب يزهروا والمصلب بنهروا كلهم بنهروا وفي بعض الروايات أعينهم أو أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف بنهر جديد ويس ويسألانه وذلك السحق يسألنا به الملكان سلوا لأخيكم التثبيت فانه الان يسأل تخيل الميت اذا وضع قال عليه الصلاة والسلام انه يسمع قرع نعال أصحابه اذا ولوا عنه مدبرين مش قبلوا منه صوت العربية وشيل السرير وتختقى النعال مع الواطة بسمع الميت تخيل ده انت الناس نزلوك وانت ما كنت سامع أول ما نزلوك كب التراب ربنا رجع لك روحك هتعمل شنو بعد ذا والناس فاتوا يا سبحان الله شيء عجيب شيء عجيب يسمع قرآن عالي أصحابه سمع خاص إذا ولوا عنه مدبرين لما يصرفوا عنه وأنذل رسول الله سعد بن عمعاذ في لحده وقال اهتز عرص الرحمن لموت سعد والحديث في البخاري في كتاب المناقب ومشى على أطراف أصابعه قال لخزف سعد سبعون ملك ولما أنزل في قبره تغير وجه عليه الصلاة والسلام قال لقد ضم القبر سعد ضمة حتى اختلجت أضلاعه واختلفت وكانت عائشة تقول لو كان من أحد منها ناج لنجع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إنها حقيقة حقيقة القبر كل مؤمن ينبغي أن يستيقن أنه سوف يلقى الله تعالى بهذه الحقيقة وأن الله سوف يسائله وأنه سوف تعرض عليه في القبر أعماله وأنه سوف تعرض عليه في القبر أعماله وأنه ينبغي أن يفرط في شيء أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأسأل تعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان معنا في هذا المسجد ذو شيبة مصليا وأحيانا يأم المصلين إماما لم يحد عليه الناس إلا الصمت الطويل والكلام القليل مؤدب يتعامل مع الصغير والكبير بأدب لا يرفع بصره ولا يتكلم مع أحد ومع هذا لين الجانب باسم الثغر دوما مع الناس على خير كان, كان من المصلين معنا في مسجدنا هذا يحدث على كل الصلوات ويصلي الفجر في مسجدنا حاضرا كان يحضر الدروس وكان يأم الناس ورأى الناس في صلاته طولا وفي تعبده خشوع وما كنا نعلم ولأننا بشر أنه سوف يودعنا وسوف ينتقل من دنيانا توفي في الأربع الفائت قبل يومين وانتقل إلى رحمة مولاه إن شاء الله عمنا عبد الواحد العضة ليست في أنه مات كل الناس يموتون ولكن ما خلفه من سيرة طيبة وأخلاق حميدة بعد موته وهذه وصيته التي كان قد كتبها بخط يده قبل نحو من ثلاث سنوات أو خمس سنوات كتب هذه الوصية والذين ذهبوا إلى بيته من أجل أن يعزوا أبنائه لم يجدوا الصيوان مضروب وأحسن أبنائه لأنها وصية والدهم هذه الوصية جديرة بالتعلم وجديرة بالاستفادة السبت بعد اسم الله الرحمن الرحيم 24 دماد الآخر ألف وربعمية واحد عشرين هجرية الموافق تلاتة وعشرين تسعة سنة ألفين ذا تاريخ الوصيل كتبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا ما أوصى به عبد الواحد ابن أحمد ابن محمد العبد الفقير إلى الله تعالى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي من ترخت من أهلي أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم ويطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم, وأوصيهم بما أوصى إبراهيم بنه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون وأوصيهم بأن لا يقيموا لي مأتما ولا سرادقا وتنتهي مراسم العزاء بمراسم الدفن وإني بريء ممن ينوح علي أو يشق جيبا بل أوصيهم بأن يسألوا لي العفو والعافية وأوصي أبنائي وبناتي أن, يبر أن يبروا والدتهم وجدتهم وأعمامهم وأخوالهم وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختمة وعلى آله وصحبه وسلم العبد الفقير إذا الله عبد الواحد أحمد محمد بإمضائه وتوقيعه أولا من منا كتب وصيته أم نظن لن نموت من منا كتب وصيته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق لمسلم أن يبات ليال إلا ووصيته مكتوبة تحت وسادته ما يصح لزول يبور على له يوم إلا يكتب يكتب وصيته وأوصى أبناءه وصية طيبة وأنا أوصيهم وأقول لهم لقد كان لكم والد لا ينقطع عن المسجد فلا تنقطعوا عن المسجد لقد كان لكم والد خلوق فتخلقوا بأخلاقه وكونوا على نهجه لقد كان لكم والد أبرى إلى الله ذمته في تربيته لكم وما بقي عليكم إلا أن تأخذوا فقد حملكم مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة وفي هذا دليل على أن المآتم ليست من الدين وهذه حقيقة المآتم ليست من الدين لا تقول لي السيوان لا تقول لي الأشياء دي كلها ما من الدين هكذا كان أصحاب رسول الله يفعلون كانوا يقولون كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحة عليه أي ناس جوا من المقابر وقعدوا في البيت وشربوا شاي وضحكوا يعتبروا عند الله نايحين هم ما قاعد يبكوا قاعدين يبحاكوا برضوا يكتبون من, من النياحة عليه لا يجوز هذا ليس من الدين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر ثاني يوم بكر صديق في السوق ما قاعدني في المأتم والفراش الصحابة عينوا والي وجاموا من السوق قالنا نعم عينك قالوا بارح قالوا لكن أنا ما دير أكل وأشرب عند أولادي قال ابن عملك مرتب رجعوه إلى دار الخلافة ما في مأتم في الدين الإسلام ما في مأتم والله لله يدره رجل كان على السنة ولو أن شهادة العباد تقبل عند الله لشهدنا له نشهد له ونحن شهداء الله في أرضي كما قال عليه الصلاة والسلام لما شهد الصحابة على جنازة بخير قال وجبت أي الجنة والثاني شهده عليها بسوء قال وجبت أي النار قال أنتم شهداء الله فوق أرضه أو على أرضه والله نشهد أنه لم يخرج من فمه كلام قبيح أبدا والله ناس في جامع حظره بحظر صامت مؤدب بالروم من ذلك تجد هو رحيم والله لما يجي جنبي معي عن سؤال والله العظيم يدنق رأسه يسألي يعلم الله يدنق رأسه يسألي والله أدب ما لا جاني لا في شباب ولا في كبار قبل كده على الحي يقولون قرابة الثلاثين عام لم يسمع عنه كلمة سوء هذا سلوك المؤمن الصحيح هذا سلوك المؤمن الصحيح اللهم يا واحد اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير إليك عبد الواحد اللهم يا واحد ارحم عبدك الفقير إليك عبد الواحد اللهم ارحمه برحمتك الواسعة اللهم ارحمه برحمةك الواسعة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم يا ربي نزله ووسع يا ربي مدخله اللهم انزل على قبره شعبا برحمةك اللهم انزل على قبره شعبا برحمةك اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع مع النبيين والصديقين الركع السجود يا رب العالمين اللهم أبد الهداة خيرا من داري وأهل خيرا من أهلي وأنيس خيرا من أنيسي اللهم آنس بملائكة الرحمة يا رب العالمين اللهم آنس بملائكة الرحمة يا رب العالمين اللهم إن عبدك عبد الواحد قد نزل بك ضيفا وأنت تكرم وأجود من يكرم الأضياف اللهم أكلمه بجنة عرضها السماوات والأرض اللهم أكرمه بجنة عرضها السماوات وأرض اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيته بيدك اللهم إنه الآن فقير إليك اللهم لا تعذبه وأنت به راحم اللهم إنه فقير إليك وأنت الغني اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم ارحمه يا رب العالمين اللهم, رب العالمين. اللهم إنه نزل بك ضيفا وأنت أرحم به من أهله وأرحم به من نفسه اللهم عامله برحمتك اللهم عامله بما أنت أهله وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين وارحمنا إذا قلنا إلى ما آلوا إليه اللهم بارك في أولاده اللهم بارك في زوجه اللهم بارك في أولاده اللهم بارك في أولاده يا رب العالمين اللهم وفقهم إلى الخير والهدا وسددهم يا رب العالمين واجعلهم من أهل التقوى والصلاح يسيرون على درب أبيهم ونهجه يا رب العالمين اللهم ارحمنا جميعا إذا قلنا إلى ما آل إليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وأقموا الصلاة